مضناك جفاه مغفجه وبكاه ورحم وذوق حيران القلب وعسام يروح الجنة مساهدو يساهو اللون فتأوو ويزي. وان قرتن حدو استوى النور فساو ويبيط قرتن حدو وعيون النجم ويسعوا ويقيم الليل ويقعدوا الحسن علفت بيوت بي وسورة أنك مفرده الحزن حلمت بيوتك وسورة أنك مفرده you mm know -hmm. أحدت عينك ذكي يا دمي أكذلك خذك يكهد قد عز شهودي إذ رمسا فأشرت لخذك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واشد تحلي باب السلواني وأوصبه ويقول سكاده سكال نوري فأقول وأوشك وأعوده جا فكذلك خدك يكحب قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشد بيني في الحرب وبينك ما لا يقضل تحلم بسد الوادي وأفسد مواقفك في يدي 6 rู apaอา من بسنة يدول عيدا فتمليا كتبنا ضده ما كنت هواك ولا خاصة تلوى بالقلب تغري